يا رحمن يا رحيم موقع الطريق الى الله يوفقني الحمد لله وصل الله الى رب الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اما بعد فواصل الشيخ حافظ رحمه الله فانه الرب الجليل الاكبر الخالق البارئ المصور بارئ البرايا منشي الخلايق مبدعوهم بلا مثال سابق اقل الخالق اي المقدر والمقلب للشيء بالتقدير الى غيره المقلب للشيء بالتدبير الى غيره المقدر قبل ان ينشئ الاشياء قدر سبحانه وتعالى وجودها ثم اودعها على ما اراد وقلبها من طور الى طور حتى وصلت الى ما اراد سبحانه وتعالى بعلمه وقدرته قال تعالى يخلقكم في بطون امها خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث فقال تعالى يا ايها الناس ان ان كنتم في ريب من البعث فاننا خلقناكم من تراب هذا مع ليس من تراب واصل مادة الانسان من تراب تتحول الى يعني مع الماء الى نبات وحيوان ثم من داخل جسم الانسان يتحول الى ما يكون منه الجنين وكذلك طعامه وشرابه اصله من تراب الارض مع الماء كما اخبر عز وجل وجعلنا من الماء كل شيء حي فقال عز وجل فانا خلقناكم من تراب ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُخْرِجُ فِي الْأَرْحَامِ مَا نشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا وَقَالَ تَعَالَى لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ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 على ما قدر سبحانه وتعالى وغيره ممن قد يوصف بفعل الخلق على جهه التقييد للاطلاق انما يشكل شيئا من شيء لا يقدر على الانشاء من العدم ولقد ذكر الله سبحانه وتعالى خلق غيره في نوع وضع قال سبحانه وتعالى عن ابراهيم عليه السلام انما تعبدون من دون الله اوثانا وتخلقون افكا اي تصنعون افكا وليس انهم ينشئون هذه الاصنام من العدم وانما ينحتونها من الصخر والله خلقهم وما يعملون من هذه الاصنام ومن غيرها وإنما قال تخلقون اسكا تصنعون اسكا فقال سبحانه وتعالى عن المسيح عليه الصلاه والسلام اني قد ائتكم بايه من ربكم اني اخلق لكم من الطين كهيئه الطير فانفخ فيه فيكون طيرا باذن الله اني اخلق لكم اي اشكل لكم من الطين كهيئه الطير وهذا باذن الله سبحانه وتعالى التشكيل الذي سماه الله عز وجل خلقا هذا يدل على استعمال هذه الكلمه في اللغه بهذا المعنى وفي الحديث الصحيح فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل ومن اظلم ممن ذهب يخلقك خلقي يعني المصورين فالمصورون يخلقون اي يشكلونك خلق الله ولكنهم لا يقدرون على ان ينشئوا كخلق الله عز وجل لا يقدرون على ان ينفخوا فيه الروح ولا عن ولا يقدرون على ان يخلقوا حبه ولا شعيره ولا شيء من ذلك وهؤلاء اظلم الناس لانه يضاهئون بخلق الله عز وجل اتحرم الله سبحانه وتعالى ذلك من هنا صح اطلاق ان الله احسن الخالقين لذلك ان الخالقين سواء عز وجل انما يشكلون يصورون فقط ويضاهئون وليس في قدرتهم ان يخلقوا خلقا يعني حقيقيا ايجادا من العدم ولا تقديرا ثم خلقا على وفق ما قدروا او ايجادا على وفق ما قدروه فالله احسن الخالقين وهو عز وجل أتقن كل شيء وأحسن كل شيء خلقه على ما أراد سبحانه وتعالى حتى ما خلقه عز وجل ناقصا عن غيره فهو حسن في موضعه لما فيه من الحكمة فما جعله سبحانه وتعالى مثلا يعني معيبا بالنسبة إلى غيره فهو دليل على قدرته عز وجل وعلمه وحكمته وعلم الناس وعلمه يعني فضله عز وجل عليه من خلال ما انشا من من يعني البشر الناقصين عن غيرهم ونحو ذلك فهو حسن من الله عز وجل فهذا معنى ان الله احسن الخالقين سبحانه وتعالى واما انه لا خالق غيره على جهه الانفراد بالخلق فهذا مما لا يشك فيه مسلم ومما من المعلوم من الدين بالضروره ان اثبات خالق مع الله بمعنى منشئ من العدم يضاهي الرب سبحانه وتعالى حقيقه فهذا من الكفر الذي لا شك فيه مسلم يعني ان اثبات خالق مع الله يضاهي خلق ايضاه الله عز وجل في خلقه كفر لا شك فيه مسلم الذي يعتقد ان هناك من ينشئ من العدم اما وجود من يشكل ويرسم وينحت تماثيل ونحوها فهذا امر معلوم وليس الذي صنع الله سبحانه وتعالى أعجز الله عز بلّ خلقه أن يصنعوا مثل خلقه كما قال سبحانه وتعالى أم لهم أم لهم سوكاء أم لهم قال سبحانه وتعالى او لا يذكر الانسان ان خلقناه من قبل ولم يكن شيئا فالله سبحانه وتعالى ذكر ان الانسان لم يكن شيئا على الاطلاق وهكذا كل مخلوق فلا يوجد خالق غير الله عز وجل يوجد الاشياء من العدم وقال تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ايخلق الظلمات والنور سبحانه وتعالى جعل هنا بمعنى خلق ايضا وقال تعالى الله خالق كل شيء هذه الايه الكريمه تشمل كل من في الله سبحانه وتعالى وهذا اللفظ عام الله باسماءه وصفاته عز وجل بعلمه وحكمته بحكمته وقدرته وكلامه هو خالق كل شيء جوا سبحانه وتعالى وهذا يشمل ذوات العباد وصفاتهم وافعالهم كذلك ولذا كثر احتجاج من اهل السنه بهذه الايه الكريمه على اثبات خلق افعال العباد ذلك ان المنازعه مع القدريه النفاه في خلق الافعال وجعلها فهو منكرون ان يكون الله خالق الافعال افعال العباد وانه هو الذي يوجدها من العدم بقدرته يقولون افعال العباد الاختياريه خارجه عن قدره الله تعالى الله عن قدمه لون كبير فهذا القول يدل على بطلان هذه الايه ولا شك في بطلان احتجاج المعتزله بهذه الايه على خلق القران فقالوا القران شيء والله خالق كل شيء وليس كذلك الله بكلامه واسماءه وصفاته خالق كل شيء وليس القران من خارجا عن يعني ليس ان القران شيء مخلوق شيء في الله عز وجل القران كلام الله سبحانه وتعالى كما لو قلت ان الله عز وجل شيء لكن الاشياء كما قال عز وجل قل اي شيء اكبر شهاده قل الله شهيد بيني وبينكم وما ما شيء له وجود اثبات انه حق وان كان الواجب ان يقال في ذلك ان الله حق كما قال النبي عليه الصلاه والسلام اما ان الله شيء فليس في هذا مدح ولذلك ليس من اسماءه عز وجل شيء وانما مقصد من اثبت ذلك من اهل السنه هي تقال شيء لاك الاشياء رد على من يقول انه ليس بشيء لان كلمه ليس بشيء معناه العدم فالله سبحانه وتعالى ينفى عنه يعني هذا الوصف العدم بل يثبت له الوجود الحق سبحانه وتعالى فالله الحق عز وجل فالله باسماءه وصفاته خالق كل شيء واسماؤه وصفاته لازمه لذاته فكلامه من لوازم ذاته عز وجل ولذلك نقول ان كلامه عز وجل صفه من صفاته وفعل من افعاله ليس انه من الاشياء سواء سبحانه وتعالى وهذه الايه حجه لهذه السنه على المعتزله واشبههم وقال تعالى الله خلقكم وما تعملون هذه كلها الايات التي ينبغي ان يتدبر الانسان فيها يتدبر في خلق السماء والارض في خلق نفسه من نطفه ثم من علقه يعني هي يعني قطعه التي تذوب قطعه الدم ثم من مضغه ويقطع اللحم ان مثل القطعه التي تنضغ من اللحم ثم يخلق الله عز وجل هذا الانسان خلقا اخر ويتفكر كذلك في خلق نفسه ذاته وعمله والله خلقكم وما تعملون وهذه الايه الكريمه من اوضح ما يرد على القدريه المفتي ايضا فان الله خلق الانسان وخلق صنع صنعه وعمله وقد ورد في الحديث الحسن الله خالق كل صانع وصناعته الله خالق كل صانع وصناعته ولهذه الايه وجهان في التفسير بناء على الاعراب لما وما تعملون الله خلقكم وخلق الذي تعملون ما موصوله او ما مصدريه الذي تعملون انما مصوله يعني خلق الاصنام التي تعملونها هذا انكر ابن ابراهيم عليه السلام في مواجهه قومه خلقكم وخلق هذه الاعمال التي تعملونها الاصنام التي تصنعونها وهذا يدل على خلق افعال العباد بالتلازم وذلك ان هذا الشكل او التمثال او هذا المنبر او هذا المكتب او هذا الجهاز من ما تكون او كيف صار اسمه جبالك انما هو ماده مخلوقه في هذا الكون لم يصنع فيها الانسان شيئا ثم زيد على هذه الماده ده قلنا المنبر مثلا ده عمل الانسان خشب زائد عمل الانسان فلم اذا قلنا الله خلق هذا المنبر فلم نقل ان الله خلق خشب هذا المنبر لان هذا الخشب فقط واحده لا يسمى منبرا حتى يضاف اليه عمل الانسان يبقى الله خالق هذا المنبر الله خالق هذا الصنم المنحوت على شكل فهذا عباره عن ماده صخر او خشب زائد عمل الانسان فاذا قيل هذا كله مخلوق فلازم من ذلك ان يكون عمل الانسان ايضا ايه مخلوقا واما على الوجه الثاني انما مصدريه ما المصدريه يعني ما ما تعملون يعني وعملكم زي ما في تفسير الشمس وضحاها والقمر اذا تراها والنهار اذا جلها الى قوله ونسف وما سواها وما سواها ايوه تسوياتها وتسويتها كما قال الواحد زي ما في ان والفعل المضارع يبقى مصدر لكن مصدر مؤول ان يعمل يعني ممكن تحط مكانها عملا اريد ان اعمل ممكن تقول اريد ايه عملا مش كده فاريد او اردت ما عملته اردت عملا الذي عملته اردت عملا فماول فعل الماضي او المضارع تستعمل كمصدر كما ان ان والفعل المضارع استعمل كمصدر فالله خلقكم وعملتم وهذه اظهر في الدلاله لان الله خالق الانسان وخالق عمله تبقى دلاله ظاهره على خلق افعال الاباد ويؤيد هذا والله خالق كل صانع حديث الله خالق كل صانع وصناعته وكلمه صناعته وتحمل تحتمل الشيء المصنوع وتحمل صناعته هو لان صناعته اللي هو كفاءته في العمل وطريقته في العمل فالله خالق هذا الشيء اصلا كذلك الله تبارك وتعالى الخالق وكل ما سواه مخلوق له مربوب له لا خالق غيره فجميع السماوات والارض ومن فيهن وما بينهما وحركات اهلها وسكنات وحركات اهلها وسكناتهم وارزاقهم واجالهم واقوالهم واعمالهم كلها مخلوقه له محدثه كائن بعد ان لم يكن كائنا بعد ان لم تكن وهو خالق ذلك كله ومولده ومنبئه ومويده فمنه مبداها والاليه منتهاها الا الى الله تصير الامور اسم الخالق اذا اطلق يشمل التقدير والبر والتصوير وهذا هو المقصود في معظم الايات التي سبقت كما سبق الله خلقكم ليس فقط ما انا قدر بل خلق وبرأ اوجد من العدم وصوركم في هذه الصور ولكن اذا اقترن اذا اقترن اسم الخالق بالبارئ والمطور فالخلق هو التقدير والبر هو الانشاء من العدم اخراج من العدم الى الوجود والتصوير اعطاء الشكل إذا قال هنا البارئ اي المنشئ للاعيان من العدم الى الوجود والبرء هو الفردي وهو التنفيذ وابرازه ما قدره وقرره الى الوجود وليس كل من قدر شيئا ورتبه يقدر على تنفيذه وايجاده في الله عز وجل كما قيل ولا انت تفري ما خلقت وباب القوم يخلق ثم لا يفري واحد يمدح ملك نقول له انت بتنفذ اللي انت قدرته وبعض القوم وبعض الناس بيقدر حاجه ويرتب حاجه ويخطط يعني ثم لا ينفذ ذلك ثم لا يفري اي انت تنفذ ما خلقت اي قدرت بخلاف غيرك فانه لا يستطيع كل ما يريد وده مش في سراء على الله ضح بخطوه احد فالخلق التقدير والفرى التنفيذ فواجب شاهد لمساله يعني ايه الخلق والبرئه براهه الله يعني البرء هو الفرء هو التنفيذ هو الإخراج من العدم إلى الوجود ولا يقدر على ذلك إلا الله المصور يقول الممثل للمخلوقات والعلامات التي يتميز بعضها عن بعض أي الذي ينفذ ما يريد إيجاده على الصفة التي يريدها يأطى الإنسان والحيوان والكائنات أشكالها صورها المصور المعطي للصورة يقال هذه صورة الأمر أو مثاله فاولا يكون خلقا ثم برا ثم تصويرا وهذه ثلاثه الاسماء التي في سوره الحشر في خاتمتها والله الخالق البارئ المصور قال انه كثير رحمه الله اي الذي اذا اراد شيئا قال له كن فيكون على الصفه التي يريد والصوره التي يختار كما قوله تعالى في اي صوره ما شاء ركب سبحانه وتعالى بارئ البرايا جميع المولدات جميع جميع المولودات، بادي جميع المولودات، كلمة الدرايا يعني المولودات المخلوقه المنشاه من العدم، منشي الخلائق اي جميع المخلوقات، مو بديعهم اي خالقهم ومنشئهم ومحدثهم يفسر هذا كلمه مبدعه بلا مثال سابق، هو بديع السماوات والارض عز وجل، اي بلا نظير سابق. كلمه مبدع يعني على غير مثال سابق، ومنه سميت البدعه بدعه لانها على غير مثال سبق في الشر قال الله تعالى بديع السماوات والارض اي مفتحها وموددها على غير مثال سبق وهذا مفسر للبيت الذي قبله اللي هو يعني بالالبرايا هو معناه الخالق البارئ المصور بل المبدع او البديع سبحانه وتعالى هل يتصور ان يوجد يعني من الناس من يستطيع الانشاء من العدم والخلق على ما هو على ما هي صفة الرب سبحانه وتعالى بعض الناس يظلون ان البشر حين صنعوا مثلا او قالوا انهم صنعوا اطفال في الانبيب او استنسخوا نعجة او نعجة وذلك يدل على ان الناس يخلقون وبعض الكفرة في الزنادقة يعني ربما طعنوا او يعني ان الخالق واحد سبحانه وتعالى وظن ان العلم الحديث يمكن ان يخلق انسانا او ان ينشا يعني كائنا حيا او نحو ذلك وهذا في الحقيقه سببه الجهل والاعلام الكاذب المخادع الذي يحاول كثير من الناس يعني ان يضخموا به العلم ويجعلوه اله ا لذلك الزمان لا اله الا الله سبحانه وتعالى ولا خالق غيره اكثر هؤلاء هم لا يعرفون حقائق ما يجري وخصوصا في هذا المجال ومجال الطب هذا و يعني الوراثه ونحو ذلك وما يصنع فيذا اكثر الناس في غفله كثيره والالفاظ المستعمله اعلاميا من قبل الزنادقه والكفر والملحدين هي التي توهمهم بذا وان هم يستطيعون ان يعملوا في المعمل ده. زي ما قلنا اطفال الانابيب الناس بتجري ان اطفال انابيب دي معناها ان هم عملوا عيال في المعمل ان هم جابوا مثلا مع ان ما فيهاش بر مع ان ما فيهاش في الحقيقه ايجادنا العدم لان لازم يكون في ماده اصليه الانسان إن طلع لا الارض والميه والهواء والنبات موجود مفيش حد عمل الحاجات دي فده بالقطع ايه منعدم عن الناس ان هم يبرئوا اما بقى اللي هم عملوه في الحقيقه فهو ليس اكثر من ان هم محاوله ايجاد يعني اجزاء بديله مؤقته لجزء صغير جدا مثلا من رحم المراه مؤقت ليس على الدوام مثلا بديل للرحم على الدوام نوع لجزء من قناه فالوب التي يتم فيها التلقيح الاصطناعي التلقيح الطبيعي ان الحيوان المنوي يلتقي مع البويضه في يعني قناه فالوب الى القناه الواصله ما بينه بيض الى الرحم فان المكان ده ممكن يكون مسدود القناه دي تكون مسدوده فيقوم ياخدوا الحيوان المنوي والبيضه ويحاولوا يعني جهود يعني هائله كبيره جدا انه يعني يهيئوا ظروف مناسبه مشابهه لما في الرحم هو في الحقيقه ما حدش من الناس نهائيا هو اللي حدد ان هذه الظروف هذه الظروف كما خلقها الله اقصى حاجه الانسان يعرف يعمل زيها انه اول يشوفها ويحسبها يعني يعرف على سبيل المثال درجه الحراره بالمناسبه درجه الحموضه والقلويه البي اتش يعني درجه الحيويه المناسبه في الحيوانات وفي البويضه درجه اللزوجه للافرازات دي كلها حاجات محسوبه بقا متناهيه وهي ايه من ايات الله العظيمه بلا شك تدل على عظيم قدرته واحكام خلقه سبحانه وتعالى الاشياء دي لو اختلفت اذن اختلال وهم طبعا يعني اول الحكايه دي لما الابحاث لما الناس قعدت تدور على ايه على ان الواحد ما بيخلفش احلى ما تخلفش مثلا او زوجين ما بيخلفوش فيدوروا على حاجه زي كده يقولوا اه لا دي طلعت ان دي مثلا مسدوده او ان دي فيها لزوجه زياده او لزوجه قليله او ان حركه مناويه حركتها اقل من المطلوب هو المطلوب ده هو من التقدير ده بان ده يحصل عند هذه اللحظه وعند هذه المعطيات كلها ده ده يعني اعجاز لوحده فهما لما يلاقوا حاجه زي كده وقالوا ان احنا هناخد الحران وانا والبيضه وفي الظروف دي وياخدوها منين الحران وانا والبيضه ما عملوهاش في المعمل بقى ده هم خدوها من الزوجه او الزوجه او الرجل او الانثى اذا كان عندهم كفره ما بيرعوش متاثر ان هو يكون من الزوجه ومن الزوجه فيقوموا يشهدوا ان هو عملهم في المعمل ظروف مناسبه ويحاول يعمل ان هو نفس درجه اللزوجه نفس درجه القلويه والحموضه نفس درجه يعني الحاجات اللي تحافظ على درجه الحراره اللي تحافظ على حيويه الخلايا المنويه والبويضه مده الى ان يتم التلقيح وقعد هو يحط مثلا كده الخلايا المنويه جنب البويضه ويستنى لانه ما يقدرش يحرك الحيوان المنوي ولا يقدر يعمل له حاجه لو مات يستنى يشوف هيقدر ياخد يخرج جدار البويضه ولا لا واذا جت مثلا تطلع من المحاوله الرابعه الخامسه العاشره بعد محاولات عديده فاشله لو كان الانسان هو القادر وهو الخالق بالفعل لكان ايه لازم انه يحصل او عملها خلاص لكن ان هو ده يقعد يحاول لغايه ما تيجي ولو جت له نفعت المفروض يقول الحمد لله قال اوكي ان هو ما كانش بايده ان هو يدخله وبعد كده لما يخش يظل حي ولا مازالش هيعمل ايه رجنا ايد ناقلينه للرحم لان ده مستحيل الى يومنا هذا ان في حاجه مثلا يبقى في رحم ايه صناعي مثلا ان هم يجيبوا له العضو العجيب ده الصغير جدا اللي قد كف المراه كل امراه قبل ان تحمل رحمها في كف قد كفها مقفول قد القبضه يعني اناسي تقبضها بيديها الـ الـ الـ الـ الرحم ده يصبر وما بطريقه معينه مفيش ولا عضو قابل لايه للنمو بهذه الطريقه وتكرر هذا الامر مرات لازم يجيبوا رحم لو واحده ما عندهاش رحم يحطوه في رحم واحده ثانيه عشان يعملوا ايه الامر ده سواء بقى في البهائم مثلا يمكن ان يكونوا اقوا في البشر اذا كانش عندهم اذا ما قلنا مراعا لقضية الدين ويعني حرم الدلد فيهم يقولوا عملنا سموه ايه سموه طفل الانبي عملنا طفل فاموه اختبار انت عملت حاجة ده, ده خداع للجهلة خداع للعوام الطغام اللي هم مش باهمين ايه اللي بيحصل وزيها قدرت في التنساخ التنساخ اصلا هو ان زي من هو عملت في التنساخ ديها زيها عملت توق داير ان هو دلوقتي هو الحيوان المنوي لما يلقح البويضه تبقى بويضه ملقحه فيها عدد الكروموسومات الاصليه في الانسان اللي هو كان نص من ابيه ونص من امه فهو في الحقيقه بيقول بقى الاستنساخ ده ان هو خد خليه من خلايا اللي هي النعجه الام مثلا وان اللي هي في الحقيقه الكروموسومات اللي جوه الخليه دي نصها جاي من ابوها ونصها جاي من ايه من امها وبعدين وضعوا البويضه دي الخليه دي في ظروف شبيهه بظروف البويضه بحيث انها اتحط جوه رحم نعجه اخرى وهيقولها انقسام يعني او يتركوها تنقسم وهيقولها ظروف مناسبه حتى تتكرر انقسام الطبيعي اللي هو ينسخ في الحقيقه كائن حي ربنا عز وجل ينسخ هذا الكائن الحي الماده الوراثيه بتاعته بتاعه امها وابوها بعد ام العنعجه اللي اتخذت منها الخليه وايه وابوها كانها زي التوام بالظبط ان هو اصلا التوام ده بيحصل ازاي التوام ده بيحصل ان يكون الخليه اللي هي اتلقحت دي اللي هي البويضه الملقحه اللي هي بدايه خلق الانسان تكون في مرحله من مراحل اصلا ما بيحصلهاش تميز والله اعلم ان هذا يعني على ما تفسره البعض هي معنى مخلقه وغير مخلقه ان في اجزاء بتبقى منها في مرحله معينه تمر بقى بعد ما مرحله النطفه تمر بالزينه و... يعني 42 يوم تبدا بعد كده مرحله يعني مرحله التعديه او بيسموها اورجنايزيشن يعني عمليه ان تتكون اعضاء قبل المرحله دي قبل ما تتكون الاعضاء بدايات الاعضاء الخلايا تبقى متماثله زي بعضها يعني هي بقى خليه واحده بقت اثنين بقت 8 4 بقت 8 بقت 16 بقت 32 الخلايا دي لو في مرحله اتخذت منها خلية وتحصد في بيئة مناسبة اخرى تنقسم تاني الواحدة تبقى اثنين وتبقى اربعة والبعدين ترجع لغاية ما يأتي مرحلة معينة كده اللي هي في الأسبوع السابع من عمر الجنين تبدأ العضاء تتكون تبدأ بدايات العضاء تتكون لو اتاخذ من الجنين ده جزء يطلع رأس الجزء ده يعني لو جنين غير الانسان مثلا او حتى الانسان بعد مرحله التكوين البدائيه دي كان الخلايا خالص اوامر تتشكل تبقى حاجه معينه دي هتبقى ايد دي هتبقى رجل ده هيبقى جهاز هضمي لا هيبقى جهاز عصبي وهي بدايه لسه في اولها مش شكلها خالص كده لكن لو اتاخدت منها حته وقدر ان الجنين ده يمكن نموه يطلع ناقص الحته اللي اتاخدت منه المرحله اللي قبلها لو اتاخدت منها الجنين ده يكتمل نموه لغايه ما ايه يرجع ينمو ثاني يعني لو قلنا مرحله ال 16 خليه دي لو كل خليه من ال16 دول اتحطت في رحم مناسب تعمل ايه جنين كامل ماشي كده تنقسم ال16 كل واحده منهم ترجع تتقسم 2 وتبقى 4 و8 و16 وتبقى جايه ماشيه في السكه ايه المعتاده زي تام منشطات التبويض ومنشطات الانقسام ومنشطات الضبيده ما ادويه معانا بتنشط انقسام الايه الخلايا تقوم يوم هم من كتر ما بيدوها ممكن واحده تقول 8 ماشي كده عباره عن ايه ال8 دول هو في الحقيقة ممكن بوايضة واحدة انقسمت وكل واحدة لذقت في حتة من الرحم وكونت جانين متقل وتكون كائن ذا فدي عملية هي هو ده دي بحصة في التوائم السيامية لها كل منهم ايه من مشابه الاخر تماما من نفس البوايضة بوايضة واحدة وحان من واحد ولكن كل من الخليتين ضعف حتة معينة وإنما نمو الطبيعة ككائن متقل وإنما نمو الطبيعة ككائن متقل وهذا بييراد انهم ممكن يبقوا 4 اربع توائم ممكن ب 3 وممكن يبقوا غير يعني الثلاثه دول كانوا اربع بيضات واحده منهم لاذقت وكملت مع واحده وثلاثه عملوا ايه كل منهم كائن مستقل سبحان الله هذا الامر بيحصل في بعض الاحيان بطريقه طبيعيه جدا للالانب الالانب الواحده دول في المره الواحده دي العصر فيها انها ايه متعدده اه كده يعني عدد يعني عدد كبير يعني الناس تفتكر ان هم لما هنسخوا يقول لك يعني ما ذاك هو في الحقيقه عباره عن عمليات توامل الانسان اللي بتاخد او للكائن اللي بتاخد منه الايه الخليه اللي هي ما هياش خليه اصلا تناسليه وذاك الامر ده يعني فيه مخاطر عديده على الانسان لان الخليه دي بعد مرحله ما انا ممكن تحصل حاجات خطيره جدا ومش مهيئه انها تستمر جيل بعد جيل فهم لسه مش عارفين الحاجات دي ايه اللي هيحصل لنسل هذه النعجه وما, وما يلى ذلك ان الخليه لو استخدمت بالطريقه دي على الدوام ممكن تؤدي الى عيوب خطيره جدا لان هي مش اقدر مش الوضع الطبيعي اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني قدره فده عمليه الانسان بيعمل حاجه ويستنى كل شيء يتم ويتفرج عليه يتم ازاي اما ان هو بيحرك حاجه بقى مستحيل ما يقدرش يحاول يهيئ ظروف اشبه بالظروف الموجوده في الوضع الطبيعي او الوضع اللي ربنا سبحانه وتعالى انشاه اولا فينتظر كيف تتحرك هذه الخلايا خلق الانسان وخلق الحيوان من اعجب الخلق كل شيء حي وغير حي كذلك والله فهي امر عظيم من الانسان بيبص يلاقي كده هم خلق الانسان من قطفه من علقه ومضغه ايه من ايات الله عظيمه خلايا يبصوها كده يلاقوا ان دي خلايا مشيت من هنا وهجرت لحته ثانيه هجرت مثلا لطرف الكتله اللي هي عباره عن كتله مجموعه خلايا فجزء منها مشي الناحيهات وجزء منها راح الناحيه دي وجزء اللي انا راح الناحيه دي وجزء منها اتلوى ودخل جوه يعني هو البتاع الاتلوى الجنين ده اتلوى على نفسه ودخل جوه علشان يكون بعد كده الجهاز الهضمي مثلا اول الجوف جوف الانسان وكل حاجه معروفه هي رايحه فين ما الذي يعطي الاوامر للخلايا بالتحرك بهذه الطريقه وما الذي يعطيها الامر في ان لحظه ما زي ما قلنا كانت قبلي على طول لو لو نمت يعني لو اتخذت لوحدها ترجع تنقسم وتكون حاجه عاديه بعد كده خدت امر ما تبقى مثلا جذع عصبي لو استخدمت من الحته دي يبقى هيطلع ناقص جزء من الجهاز العصبي لو خدنا مثلا بعد ما يتكون الـ الـ الـ البرعم بتاع الايد لو اتاخدت من الجنين يبقى هيطلع من غير اا افترض ان هو هيكمل وقبل مرحله معينه لو كانت اتاخدت كانت ترجع الخلايا تكمل نفسها وتعمل ايه انسان كامل فسبحان الله او مخلوق كامل اللي هو بقره او نعجه او غيرها ده فهذا الامر امر عظيم الدلاله الخلايا دي بتمشي كده عارفه سكتها ومحافظه وكل الملايين من البشر دول جميع قصه خلقهم واحده واحده ثم هي هي تمشي الخلايا في النهايه دي وتروح النهايه دي ودي تبدا من هنا وتطلع منها دي ودي تهاجر من هنا يعني امر عجيب يعني مثلا نقول الانسان اعضائه التناسليه تبدا من ظهره تبدا من مولى جنب بجوار اووره الظهرى وبعد كده لان الذكر يعني درجه الحراره جوه البصلي لا تحتمل استمرار الحيوانات المنويه في الخصيه وتؤدي لتدهين الخلايا بتاعتها لازم تطلع بره لازم تطلع بره فتقوم الخلايا دي تهاجر مع غذاءها الدموي والعصب وكل حاجه تقوم تنزل الذكر احنا طويله الذكر مثلا الشريان اللي بيغذي الخصيه في الذكر جاي من من الحورط الظهري جاي من فوق من مكانه الاولاني اللي هو عند الايه هو غنين لكن هي اصلا نزلت من الظهر لغايه فين لغايه الكيس الذي في خارج الجسم بدرجه حرارته اقل انه لو كان كده كان الخصيه لذلك اي وعاء لو خصيه اتحجزت في اي مكان بنسموها خصيه معلقه بتبقى ضرر عظيم بموت الخصيه دي الحيوانات المنويه فيها وتضمور و ده دوام مر بعد خطوط ممكن سبب الورم السرطاني اللي بيدوروا عليها لازم عشان يطلعوها يا يطلعوها بره يا يشيلوها خالص ما يقدروش ان هي لازم تكون موجوده في المكان ده وغذاها جاي من مكانها الاولاني من ظهر الانسان من مكان قريب يعني من اول ظهر فده خلايا كل ده برنامج معد سلفا والعجب ان الناس شافوا البرنامج ده يعني اقصد شافوه يعني يعني عرفوا ازاي بيحصل خطوه بخطوه يوم بيوم ممكن ان بتوع علم الاجينا النهارده يوصفوا ايه اللي بيحصل يوم بيوم اليوم الاول هيحصل كذا والتاني هيحصل كذا والتالت هيحصل كذا وبيصوروها احيانا وبيصوروا ازاي الخلايا عماله تمشي وتروح وتيجي وازاي بتتشكل وكل وازاي وامتى تبدا تدبص نبض, الألف. نبض الألف. القلب نبض القلب لا مش قبل ما بقىش قلب لسه لكن الخلايا اللي هتبقى قلب بعد كده الخلايا اللي هتبقى قلب تبدا تتهز بتزيد السرعه جامده جدا وبعدين تهدى لسرعه اقل لغايه ما تتكون القلب يبدا يدق وله سبحان الله لغايه ما يموت البني ادم ده بيده اكمع دوده بالظبط لغايه ما يقف في يوم القيامه اللي هو خلاص مات الانسان ده وبقت جنازه بعد كده فسبحان الله الامر ده القلب ده بيدق والانسان كان فاصل عنه وبعد مرحله وهيبدا يتسمع وقبليها كان موجود بس ما اتسمعش بس في النبضات السريعه جدا دي هي يقولوا صفه كده دي عضله القلب دي الخلايا بتاعتها لها صفه انقباضيه يعني ايه يعني ساعه تعمل ساً كده رايحه جايه رايحه جايه رايحه جايه ايه المخلايا كده المعمه دي هي كده هي دي حاجه بتاعه ربنا سبحانه وتعالى فده خلق الانسان اعظم الدررات ده اللي المفروض الاستساخ ده يجعلنا نوقن ب بم... يعني قدره الله سبحانه وتعالى انفراده عز وجل بالخلق لان البشر ما يعرفوش يعملوا حاجه نهائي من ذلك ان هم الحاجات يحطوها ويسيبوها تتعمل تتعمل ازاي اذا اراد الله عز وجل ومحاولات مئات نحوات الفاشلة وصد محاولة ايه ناجح يبقى هم عندهم قدرة ده بالعكس ده ده ده ده على مدى احكام خلق الله عز وجل يعني فيما خلق سبحانه لذلك ما يعني اللي يقولون ان البشر يخلقون دول مش عايزة, عايزة اقول انصاف المتعلمين دول جهلت المخدوعين بالعلم الانساني اللي هو إله هؤلاء القوم ونعذر الله الكفر الملحد الملحدين قال الأول المبدي بلا ابتداء والآخر الباقي بلا انتهاء الأول فليس قبله شيء المبدي الذي يبدئ الخلق ثم يعيده بلا ابتداء لأوليته والآخر فليس بعده شيء والباقي وكل ما سواه فان بلا انتهاء بآخريته تعالى الباقي عز وجل بلا انتهاء لاخريته وهذا الاسم هو الوارد في الكتاب والسنه الاول والاخر ولم يرد اسم القديم من اسماء الله وان كان المتكلمين دائما المتكلمون دائما يستعملون اسم القديم في الدلاله على معنى اسم الاول اي الازلي لكن الاسم الصحيح هو اسم الاول واسم القديم استعمل كثيرا في امر نسبي ولا وربما دل على نقص احيانا كما تقول هذا العرجون القديم لانه ناشف وجاف وباد هذا الثوب القديم مثلا وهذا قديم ليس بمعنى انه غير مخلوق ولكن بمعنى انه ايه قادم يعني اسبق من غيره وغالبا ما يكون في ذلك نقص عن الايه عن الجديد ولذلك وقد قال عزادن ايضا عن ابراهيم قال فرأيت ما كنتم تعبدون انتم وآباؤكم الا اعقدمون فانه هم يدعون لي الى رب العالمين ولذلك نقول لفظ القديم ليس يدل على كمال مطلق بل انما يدل على ذلك المعنى اذا قصد به معنى الاول كما ورد في السنه ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم من دخل مجلس فقال اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم فده دلالة على معنى الاول يعني السلطان الازلي القديم يعني الازلي لكن هذا ليس بالاستعمال الـ الـ الـ الـ الـ الاغلب العام من الكلمة كلمة القديم لو استعمالت عند الناس تقول لك حاجة قديمة شوف لي قماشة قديمة او شوف لي سيارة قديمة او هذا الشيء القديم يقصدون دايما معنى فيه نقص ولذلك الصحيح انه لا يطلق اسم القديم على الله بل لا يذكر الا مقيدا كما ورد في السنه وبسلطنه في السياق ده حتى يدل على معنى الاسم الدال على الفضل والكمال وهو اسم الاول سبحانه وتعالى قال عز وجل هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم سوره الحديد وهي هذه الايه قال عنها ابن كثير رحمه الله ان هذه الايه هي التي قال عنها النبي عليه الصلاه والسلام حين تسال عن قراءه المسبهات التي في السور جاء سبحان الله او سبح لله قال ان فيهن ا قبل ان ينام قال فيهن ايه خير من 1000 ايه قال ابن كثير رحمه الله يا قوله عزر الله الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم قال تعالى قل هل من شركائكم من يبدا الخلق ثم يعيده قل الله يبدا الخلق ثم يعيده فانذرو فالله ابتدى خلق الخلق وهو عز جل يميتهم ثم يعيد انشائهم مرة ثانية قال تعالى او لم يروا كيف يبدي الله الخلق ثم يعيد ان ذلك على الله يس قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدا الخلق ثم الله ينشئ النشئه الاخره ان الله على كل شيء قدير ادل دليل على النشئه الاخره ابتداء الخلق وقال تعالى ولا تدع مع الله الهًا آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه يرجع بقاء وجه عز وجل مستلزم ببقائه وذلك أن الوجه صفة من صفاته عز وجل فإذا بقيت الصفة فيتحتم باللزوم بقاء الموصوف ولذلك قال من قال من السلف يبقى هو عز وجل وقال الرواد من المفسرين لا يعنون نفي الوجه ولم يقولوا لا يجوز ان يوصف الرب لان له وجها وانما ارادوا نفي الشبهه التي قد يلقيها الشيطان في قلوب البعض من ان يبقى من انه يبقى الوجه ولا تبقى الاجزاء الاخرى لانها مبنيه على شبهه بعض العقيده الفاسده وهي التبعيد ان الوجه بعض جزء من الله فيقول اذا باقي الوجه وكل شيء هالك الا وجهه فاذا تفنى الاجزاء الاخرى وتعالى الله عن ذلك فال والذيك لم يقل احد من اهل السنه ابدا ان الوجه جزء من اجزاء الله وانما الله عز وجل واحد احد فرد صمد وانما قال وجه صفه من صفاته سبحانه وتعالى وبقاء الصفه لا يلزم منه بقاء الموصوف فاراد ان يو بينوا للناس يعني لزوم هذا اللزوم بان قالوا لا يبقى كل شيء هالك الا هو عز وجل ولا ينفون عن الله سبحانه وتعالى صفه الوجه وقال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام سبحانه وتعالى وصف الوجه بانه ذو الجلال وهو كما ذكرنا معاني الكمال والاكرام يعني التعظيم انه ان يكرم بان يعبد سبحانه وتعالى واوصفته بانه ذوالجلال والاكرام سبحانه وتعالى كما قال عز وجل تبار كاسم ربي ذي الجلال والاكرام فوجد عز وجل ذو الجلال والاكرام وهو عز وجل ذو الجلال والاكرام سبحانه وتعالى وجهه صفه من صفاته هي هذه الصفات بعضها اللي هي بقى يعني عندنا نحن ابعاض لا يقال عنها ابعاض في حق الله ابعاض يعني اجزاء الوجه وجه الانسان جزء منه ولكن الله سبحانه وتعالى صفته هذه صفته اكبر جدا واهل البدع ينكرون هذا وينقلون الوجه هو الذات يقولون وجهه هو الذات وذلك لانهم عندهم تاصيل انه لا يزاد على الصفات السبع التي قالوا ان العقل يثبتها فعلم عند التامل ان العقل السليم يثبت ما اثبته الكتاب والسنه فان من له وجج اكمل ممن لا وجه له والوجج يعني خص الله به الانسان ايوم اكمل هذا الانسان الذي له وجج اما مثلا ذلك تلك الدابه مثلا الدويبه التي لا وجه لها زي بكتيريا ولا حاجه ليس لها ايه ليس لا شك ان اكمل الكائنات هي من لها ايه وج فالله اولى بكل جمال وإنما خلق الله عزر الله للإنسان وللكائنات أخرى وجها تكميلا له فالله أولى بكل كمال وله المثل الأعلى سبحانه وتعالى فالعقل الصحيح يثبت أن ما أثبته الكتاب والسنة ثابت لله سبحانه وتعالى إذا لو واحد آل كل شيء هالك إلا هو يقصد ذلك إبيان التلازم يبقى التفكير صحيح إذا قصد بذلك انه ينفي صفه الوجه عن الله ويقول لا يجوز ان نصف الله بان له وجها لان ذلك تشبيه فهذا باطل وضلال مبين لوجه الله لا يشبه وجوه المخلوقين له وجه يليق بجلاله وعظمته وجه ذو جلال واكرام ذو الجلال والاكرام سبحانه وتعالى وقال تعالى, تعالى يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار يعني هذا رب فذليل كريمه وعرض تفسيرها من ان الله هو الذي يوجب نفسه حين يعدم سائر خلقه ويميتهم ويهلكهم سبحانه وتعالى ويتفرد هو بالبقاء والحياه الكامله عز وجل يميت الخلائق ولا يموت عز وجل فاذا قبض سماواته وارضه بيمينه وقال لمن الملك اليوم لم يوجب احد فيوجب نفسه عز وجل لله الواحد القهار فهذا دليل على انه الاخر الذي ليس بعده شيء ثم يحييهم عز وجل بعد ان علم الجميع حقيقه فناء المخلوقات وموتها وعلم انها لا تبقى بذاتها فاذا بقيت فبقاء الله لها فيحييهم عز وجل ويبقي ما شاء ما شاء من الزمان ويبقي كثيرا من خلقه ابدا الابدين بلا نهايه خالدين فيها أبدا أهل الجنة وأهل النار باقون بقاء أبديا بإبقاء الله لهم وهذا بعد أن علموا وعلم الجميع أنهم فانون حين أثناهم عز وجل قبل القيامة حين أمر الله عز وجل عن خلائط في الموت فماتت ثم يحييهم عز وجل فلا يبقى باق بذاته إلا الله فهو الآخر بذاته وهم لا يبقون إلا بإبقاء الله لهم كما قال عز وجل الله خالدين فيها بإذن ربهم وليس معنى الآخر الذي ليس بعد أو شيء فناء بمعنى العدم لسأل المخلوقات فإن الله هو الذي أبقى الجنة وأبقى النار وأبقى العرش وأبقى من شاء من ملائكته هو الباقي بذاته وهو الآخر بذاته لا يحتاج الى شيء وهم باقون لان الله قدر ببقائهم وبقاء الجنه والنار وبقاء اهلهما ابدا الابدين لا نزاع فيه بين المسلمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء خالق الحب والنوى منزل التوراه والانجيل والقران فاذكر الذكر والفرقان اعوذ بك ان يشل لي كل دابه انت اخذ بمنكتها انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء اقض عني الدين واغنيني من الفقر ووفقني وفي صحيحين عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعقلت ناقتي بالباب ربطت ناقتي بالباب فاساء هناك من بني تميم فقال قبال البشرى يا بني تميم قالوا قد بشرتنا فاعطنا مرتين ناس جهله من بني تميم المسلمين يعني اكثرهم من مسلمه الاعراق فهم عندما قال قبال البشرى يا بني تميم عايزين فلوس فقالوا قد بشرتنا فاعطنا ما عطهمش ما كانش بيبشرهم بفلوس كان بيبشرهم بمنازل عاليه ف قالوا قد بشر طرف عاطمة فما أعطهمش فقال ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن فقال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بن وتميم بن وتميم لم يقبل البشرى الإجمالية رسول يبشرهم فأهل اليمن أرق قلوبا وألين أفئذة فقالوا قبلنا يا رسول الله يبشرهم بما قال لهمش ثم قبلوا لأن هذا هو القبول والتكليم والمتابعة التمة لرسول الله صلى الله عليه بنو تنين نور او الذي ان الذي نزل في ان الذين ينادونك من وراء الحوائط اكثرهم لا يعقلون الذي قال قائلهم يا محمد ان مدح زين وان ذم شيء فهؤلاء ايضا الذي نزل في امثالهم قالت الاعراب امنا قل لم ندنه ولكن قولوا اسلم قال قالوا قبلنا يا رسول الله قالوا جئناك نسالك عن اول هذا الامر قال كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء وخلق السماوات والأرض الحديث رواه البخاري مزاكوا في الصحيح هاي من دي فيها ايه فيها ذوية دي في البخاري والترمذي والنسائي وأحمد وابن حبان حديث عمر بن حطين هذا نص قاطع بهذا اللفظ ب ورود المخلوقات من العدم وانه كان الله ولم يكن شيء غيره وان البدايه تختلف عن النهايه احنا قلنا في الاخر ان في مخلوقات ايه تبقى مخلوقات لا اخره لها مش كده ولكن هل في مخلوقات لا اول لها فان هذا عليه نص قاطع في بطلان مخلوقات لا اول لها يعني مخلوقات لا اخره لها يعني مخلوقات كل ما ينتهي حاجه مثلا نعيم اهل الجنه اذا انتهى انت بعه ايه نعيم كلما مضى زمن تجدد لهم زمن اخر فهل هناك مخلوقات بلا بدايه ما من مخلوق الا وقبله مخلوق بلا بدايه كان جنس المخلوقات قديم بس مش معناها ان المخلوق ما لوش جنس معين لان قلنا مخلوق يبقى موجود من العدم فهذا القول قد يفهم من كلام شيخ الاسلام التيمي وهو قول باطل بلا شك لا نشك في بطلانه وان كنا يعني على الصحيح نحن من كلام شيخ الاسلام التيمي رحمه الله على ان في اثبات حوادث لا اول لها على اثبات افعال الرب عز وجل فافعال الله عز وجل بلا بدايه لانها صفه من صفاته وتسميتها حوادث يصح لانها تقع في وقت دون وقت افعال الله متعلقه بزمن كما نقول كتب الله مقادير الخلق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير خلق قبل خلق شهره الارض ب 50 الف سنه اذا الكتابه كانت في وقت معين وكما قال ربنا عز وجل خلق السماء الارض في سته ايام اذا الست ايام الارض خلقت كل حاجه يوم الحج حاجه والاثنين حاجه والثلاث حاجه والاربعه حاجه وخمس حاجه والجمعه هات بس ايام السته خلقت فيها الايه المخلوق اذا افعال الرب عز وجل تتعلق في هو كان حال ثم استوى على العرش يبقى الاستواء وقع ايضا بعد ايه وقع ولا شك ان المعروض مخلوق اذا افعال الرب تقع في وقت معين وهذا الوقت ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ايضا فيما يرويه عن الملائئه الانبياء يوم القيامه يقول الانبياء العظماء الرسل ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثلا ولن يغضب بعده مثلا وكما قال سبحانه وتعالى ان موسى استلام فلما اتاها نودي فاذا سيدنا موسى ماذا نودي ماذا كلمه الله حين اتاها مش ان هو بس سمع الكلام حين اتاها ده هو نودي حين اتاها ان في فرق بين الاثنين اه يعني الاشاعره ومن يثبتون الكلمه النفسي فقط يقولون ان هذه الصفه ازيلت ازيلت الحدود عن موسى حتى ادركها وعندهم ان اي يعني موصوق اي اي موجود يمكن ان يدرك بالحواس الخمسه يعني ممكن يقول لك انا شفت الكلام وذقت الصوت يعني عندهم ذقت يعني ذقت باللسان يعني يقول لك ترى هو موجود يبقى يمكن ايه ينفع يذاق يعني الصوت طعمه ايه مش طعمه يعني لذته في الاذن لا ده يقول لك الطعم اللي هو ممكن يشم يعني انا شميت المنظر ده فده تناقضات الاشاعره والمتكلمين ان هو حاجات عجيبه كده كلام باطل بلا شك انا لو اي عاقل وانا شميت الريحه ورايت المنظر وسمعت ايه الصوت لكن هم عندهم ان ان اي حاجه يمكن ان تدفوله وتسمع الصفه التي هي ليست بصوت بقولوا ان هو ليس انا ليس صوته يعني ايه سامع يعني ازيلت عنه الحجب حتى ادرك هذا الايه ادرك هذا الموجود وصفه الكلام النفسي القديم فهو بيؤمن ربنا كلمه حين كلمه ذاك مثلا ربنا بيقول ايه وان عظيم العقيده السنه وان الله كلمه موسى حين كلمه ولم يكن كلمه قبل ذلك وهذا حق لا شك فيه وان ربنا سبحانه وتعالى خلق اضر في 6 ايام طب قبل ذلك لم يخلقها الله عز وجل خلقها الله في هذا آل التوقيت وخلق ادم في اخر ساعه بعد العصر يوم يوم الجمعه طب يوم الخميس كان ادم ايه ما كانش اتخلق زي ما هي بدأة من بدأة العقول ان انا تاريخ ميلادي كان مثلا 25 سفر سنة 78 1378 فانا قبل كده مكنتش مولود قبلها بسنة مكنتش موجود ده حاجة قطعية ده كل واحد كان موجود وابل كده مكنش ايه مكنش موجود وانا الذي خلقه في هذا التاريخ الله عزر رضي ده حاجة بدأة العقول ففعل ربي تتعلق بزمن وهذا مع ما كونيها ايه حادثة ليست مخلوقة ولكنها حدث في وقت معين كما قال عز الله ما ياتيه من ذكر من ربهم محدث الا سمعوهم يلعبون وهذا ظاهره ظهر السياق بان هو القران وده, وده الاصح ان هو محدث بمعنى تكلم الله به في زمن معين اخر ما تكلم الله به من كلام كما قال عز الله فادرب يومي يكذب بهذا الحديث سنه تدريجهم من حيث لا يعلمون تحدث الله به وكما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه ما لكم تسالون اهل الكتاب وعندكم كتاب الله احدث الكتب عهدا بالله ولذلك ضبب الامام البخاري باب ما جاء في قول الله عز وجل ما ياتيه من ذكر من ربه محدث وان حدثه لا يشبه حدث المخلوقين وهذا من احسن الكلام حدث الرب عز وجل لا يشبه حدث المخلوقين بمعنى ان حدثه عز وجل ليس بمخلوق وانما هو فعله عز وجل فمعنى حوادث بلا بدايه يعني لم يزل هناك افعال لله قبل ان يخلق الخلق. معنى كده يبقى لو نقول حوادث بلا نهايه افعال الله عذره بلا شك لم لا يزال الله يفعل ما يريد ومخلوقات بلا نهايه صح ولا لا؟ ايه هم؟ الجنه والنار والعرش والجزيء وما شاء الله عز وجل من خلقه والخلد العين ونحوها فمخلوقات بلا بدايه بنقول ده اللي يتفهم ما كانش الاسلام صرحش بيه وإنما وح... ي... يحمل كلامه على حوادث الأول إلهة فالبعض فهنا مخلوقات هو الشيخ كما ترحت المخلوقات الأول إلهة لكن كلامه في تضعيف الرواية دي الرواية دي في, في البخاري لو كان الله ولا يكن شيء إيه غيره هو بيصحح على إمها قبلها وإنه دي رواية بالمعنى بيقول كان الله ولا يكن شيء قبلها دي رواية صحيحة تضعيفه لا يشعر بالكلام ده بكتو ما ترحت به والحمد لله ودك هذه مساله يعني تحمل في كلامه على حوادث لا اول لها لي افعل الله اما حوادث بمعنى مخلوقه لا اول لها فده كلام قطعا باطل يخالفه ان ان نبينا قال كان الله لا يكن شيء غيره يبقى كل غير الله عز وجل كان ايه عدم محض ثم انشأه الله عز وجل لان الله هو البارئ وكل ما سواهم هي البرايا اي من المنشئات من الايه من العدم ففي مخلوق اول مخلوق اول وكذلك قال النبي عليه الصلاه والسلام ان اول ما خلق الله القلم فقال له اكتب قال ما اكتب قال اكتب ما هو كائن من يوم القيامه وقال في الحديث الوا... ده في روايه ابن عاصم في السنه اول شيء خلقه الله القلم برديجي الكلام ده على الشيخ الاسلام المهم ده انه بيقول ان الروايه اتضبط اول ما خلق الله القلم قال له اكتب يعني ابدا فتحه اول تبقى ظرف زمان زي لو ده كده قلت اول ما جاء احمد تقيته كوبا من الماء هل يقتضي ان احمد اول ما اول ما جيه لا ده اول ما جيه شربته مش كده لكن لو قلت اول من جاء احمد يبقى ده اول من حضر مش كده لو ضمنا اول تبقى دي جملة اسمية معانا كده ولو فتحنا اول وقلنا اول يبقى دي جملة فعلية واول دي ظرف زمان مقدم معانا كده وتبقى ما بيش هاد على, على انه اول من ولد اول من اتى فالحقيقه ان الروايات جمعها انه حصل في رواه ان اول ما خلق الله ودخول ان تدخل الجمله ايه ان الاثنين يبقى ان اول ما خلق الله القلم يبقى القلم هو اول ايه مخلوق والروايه الثانيه اول شيء خلقه الله القلم برضه ما تحتملش ان ده اول شيء خلقه الله والمنازعه بين اهل السنه في ان العرش اول مخلوق ولا القلم ولا الماء وده ومنازعتهم دليل على اتفاقهم ان في اول ايه مخلوق احنا مختلفين في انه الاول بس لكن في اتفاق ان هو في اول ماشي كده والمساله فيها اجتهاد بناء على تصحيح الحديث او ضعفه او على الروايات وهو ابن القيم بيرجع في النونيه ان العرش اول المخلوقات بيقول لي انه وقت الكتابه كان ذا اركان عشان الحديث اللي احنا فيه ده اللي هو كان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء ما مهوش دلاله ان الواو لا تدل على الايه لا على الترتيب ولا على الاقتراحات دي كلها عصف جمله على جمله زي ما قال كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء ده بعد كده بعد ما ورد العرش وورد الايه الماء وكتب في الذكر كل شيء برده القلم دي ما فيهوش بيان بالوقت الزمني لكن الاولانيه الجمله الاولى كان الله ولم يكن شيء غيره تثبت ان الله كان ولم يكن هناك شيء اخر نهائيا وان كلمه اول مخلوق يبقى قبل ذلك كان العدم المحض للمخلوقات ولم يكن الا الله وكان هنا تامه كان الله يبقى تقرب ازاي دي كان ف فعل ماضي مش ناسخ الله فاعل فاعل بمعنى كان له وجود سبحانه وتعالى ولم يكن شيء غيره برضه كان هنا تامه ولم يكن لم يوجد شيء غيره ان كان بمعنى الوجود هنا وهذا الذي لا نشك فيه وان الاول قلنا ان البدايه مش زي النهايه النهايه في مخلوقات لا اخر لها ولكن البدايه مفيش مخلوقات لا اول لها وجنس المخلوقات مخلوق و... وكل مخلوق مخلوق مش ان ما من مخلوق الا وقبله مخلوق امال ايه الفرق بين المذهب ده اللي بيقول مخلوقات بلا بدايه وبين القول القديم العالم طبعا القول القديم ده كفر بمعلوم من الدين بالضروره ان العالم قديم بمعنى لا هذا عالم ازلي القول ده هو بمنتهى قطعا بلا شك يعني لا يمكن ان ان يشير الى ذلك بدرجه باي درجه من الدرجات او يحتمل كلامه ده ولاجي فرق ده بان اللي بيقول كده من عام بيقول الماده دي قديمه اللي بيقول مخلوقات لا اولها بيقول ما من مخلوق الا وكان مسبوق بالعدم بس قبليه كان مخلوق ثاني وكان بقى مخلوق برضه مسبوق بالايه بالعدم وقبليه كان مخلوق ثاني وكان مسبوق بالعدم بس بس كده بلا بدايه وده كلام متناقض في الحقيقه لانه لابد يرجع للايه للعدم ان المخلوقات يبقى اصلها العدم وهو قول فعلا هذا من تسلسل وقول باطل ولا شك اما في النهايه فممكن ان ربنا كما ذكرنا ان الله الذي يبقي الاشياء سبحانه وتعالى يظل بقول لماذا لان الله الباقي ابقاهم لان الاخر اخر اولولهم الى ما شاء سبحانه وتعالى فبالجزم واليقين ان في فرق بين البدايه وبين النهايه البدايه كانت بالنسبه للمخلوقات كانت عدما محضا ثم اوجد الله المخلوقات بالترتيب اول مخلوق واله ولاه وما ولاه وخلق شبه ارض في سته ايام ثم استوى على العرش واوجد الخلق شيئا فشيئا سبحانه وتعالى كما يولد الناس جيلا بعد جيل واما في الاخر فالله يبقي ما شاء سبحانه وتعالى فهذا الحديث يعني النص فيه من هذا الموطن وهو ان الله كان ولم يكن شيء غيره وفي الروايات كان الله لم يكن شيء معه في الروايات كان الله لم يكن شيء ما قبله كان الله لم يكن شيء غيره والصحيح ان الروايات تفسر بايه ببعضها وليس انها تجعل متعارضه ويضعف اصدق رواه الصحيح يعني الحديث ترقته الامه بالقبول ما حدش طعم فيه قبل شكر الاسلام وقال ان الروايه دي غلط او انا دي روايه بالمعنى ويطلع معناها غلط ما هو ده ده خرافه الكلام ان ان الروايه الصحيحه كان الله ولم يكن شيء قبله لان هي دي اللي تنفع زي لما نأكل شيء قبلها ما اقتضى فناء المخلوقات كان الله ولم يكن و... و... والله الذي ليس بعده شيء مش دي مكتضى فناء المخلوقات قلنا ان في مخلوقات بلا نهايه لان ربنا لا يوقيها فاحنا هو عايز يقول لم يكن شيء قبله اذا ربنا متفضل عليها بالذات ولكن ما من مخلوق الا وقبله مخلوق لا ده باطل لان الروايه دي صريحه جدا ونصب في موطن النزاع كان الله لم يكن شيء يغيره وكون الحديث ورد انت الاول فليس قبلك شيء ما يعنيش ان ما فيش الفاظ ثانيه على النبي عليه الصلاه والسلام كان الله لم يكن شيء يغيره كان الله ولا يكن شيء معه اول المخلوقات والقلم على الصحيح وهذا او او حتى لو قلنا العرش او الماء فهذا يقتضي ان قبل هذا الاول المخلوق الاول كان الخلق كله ايه عدم محض وده فطره في كل يا اي مسلم في نفس كل مسلم ومسلم ان ربنا كان وحده لا شريك له ثم اودى الخلق سبحانه وتعالى هو الاول الذي ليس قبله شيء قال عمر رضي الله عنه قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم مقاما فاخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل اهل الجنه الجنه حتى دخل اهل الجنه منازلهم واهل النار منازلهم حفر ذلك من حفر ونسيه من نسيها رواه البخاري مؤلفه وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما انه تعالى يطوي السماوات بيده ثم يقول انا الملك انا الملك وانا الجبار المتكبر اين ملوك الارض اين الجبارون اين المتكبرون رهب لكرمه في حديث الصور انه عز وجل اذا قبض ارواح جميع خلقه فلم يبق سوى وحده لا شريك له فينا اذن يقول لمن الملك اليوم ثلاث مرات ثم يجرب نفسه قائلا الله الواحد القهار اي الذي هو وحده قد قهر كل شيء وغلب حديث السور الطويل حديث ضعيف وسائر الكلام عليه وما له من شواهد وما فيه من ضعف ومنكر ابن ابي حاتم ابن عباس رضي الله عنهما قال ينادي مناد بين من بين يدي الساعه يا ايها الناس اتتكم الساعه فسمعه الاحياء واموات قال وينزل الله عز وجل من السماء دنيا وَيَقُولُ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَارِ رواه الحاكم علي ابن عباس موقوفا التعبد لله بهذه الأسماء سوف يأتي للمرة القادمة إن شاء الله تبارك تعالى خلق الهدى والسلام الأحياء الموجودة للوقتي هتموت يعني حيث فارق الروح للجسد يرد الجسد إلى التراب والروح تكون عند الله أو حيثه شاء سبحانه وتعالى ده الموت مش انها تنعدم خالص وبعدين ترجع روح تخش الجسد اللي حيتجول مع ذي كده وتحيا حياة أبدية العماء طعيف نعم مخلدون الحرئين والقلدان لا يمودون ها ما احنا قلنا هو الباقي بذاتي الاخر بذاتي هم باقون لأن الاخر أبقاهم لولا انه اذن لولا اذنه بوقاي لم بقوا عرش الله كان على ماء طافيا لا ماء في السماء ومزال العرش على الماء طاف في ماء بعد السماء السابعه خليه خليه هي في الحقيقه ملقحه من العب من الاب والام الاولانيين اذا المسيح ساخله يجوز في البشر لانه هيعامل الخلية دي خلية بمنزلة البويضة الملقحة يبقى ما ينفعش تخش راحي من امرأة اصلا لانه مش هبازوك مش هبازوك انده هيبقى ده كأنه الحيوان ملوه البويضة بتاع ابو الشخص ده وامه فما ينفعش في البشر لكن هي خلية الاتفاستخ دي على كلامهم غير ملقحة يعني هي من الخلية اللي انقسمت مع الخلية الملقحة الاولانية وتضع في الرحم وتكمل بقى هم يقولوا لسه جاي بعد قبول اهل الجنه واهل النار في داريهما كيف يبقى انفراد الله عز وجل بالاخריה زي ما قلنا ان هو الباقي بذاته وهم باقولوا بابقاء الله لهم خالدين فيها باذن ربهم مش هم باقوم بذواتهم ماذا لولا ان الله قام لما بقوا أكثر علماء أن الحر العين لا يموتنا مع النفخ من نفخ في الصور هم ممن استثنى الله وكذا الشهداء ممن استثنى الله لأنهم أحياء عند ربهم ورزقون ونقل عز وجل نفخ في الصور فصحيح من في السمات ومن في الأرض إلا من شاء الله وإنما يطيب النفخ هذا يميت الأحياء والأحياء عند ربهم لا يموتون من هذه النفخ ولكن يرجع الله عز وجل الأرواح إلى أجساد أخرى نظر السهداء هي كانت في حواطر طين قدر فيرجع الله أرواحهم إلى أجسادهم التي تنبت تحت التراب